بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شان انزل عليهم من السماء يا يتم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 ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى انيت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون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 ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم نربك ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين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 قَالَ الدَّائِنِي اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مبين قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّبَانًا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بيضاء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحير عليم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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول ليلا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي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 وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْيُنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذن نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزي الرب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم